وأوحينا إلى أم موسى أنرضعه فإذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليم فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرأت عين اللي ولك لا تقتلوه عسى تَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل دلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس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 فَالْمَلَأَ يَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فخرج مِنْهَا خَائِفًا يترقب. قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظالمين. ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني ولمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذْوَدَادٍ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ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 فَلَمَّ جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْنَا جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ الْسَّتَجِرِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ الْسَّتَجَرَتَ الْقَوِيُّ لَمِينَ Ula أُرِيدُ uridu anunki, jaka iħda bennetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, jahetaj, ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجئين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى لَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِينَ جَانِبِ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنَّ يَأَنَسْتُ نَارَ الْعَلِيَ آتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لعل يآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ لَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا Right here أَنَّهَا the evening, مُدَبِّرُ mówiję. W Natomiast żył?! Leonard... Nie ma nie مِنَ aquí!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 قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُمَ عِرِدًا يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ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 nie ma tutaj ma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 Fajali, لي Apalio, ile, ile, ile, ile, موسى ile, ile, ile, ile, ile, ile, وجنوده في ile, بغير الحق ile,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 تُصِيبُهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عند والذين قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وَقَالُوا إِنَّ بِكُلِّكَ كَافِرُونَ قُل فَاتُوبُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لك فاعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۖ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ مُنكرِينَ قبله مسلمين أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها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 يا رسول يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك الا واهلها ظالمون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 قَالَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركات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 تكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللُّوِّ وَلَا آخِرَهُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل لرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا لَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن لَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربدا إلى يوم القيامة من الله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبه أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرحن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله Wala ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسد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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ واصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا وَإِكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ لَا خِرَةٌ جَعَلُوهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُنَّ عُلُوًّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ انزلت ليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها ناخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون